يا أخي صلي على النبي صلى, الله عليه وسلم. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام ما ودك أن الله يغفر ذنبك يا أخي يغفر بالصلاة اللهم, الله. اللهم, الله. اللهم صلي على الله صلى الله, الله. صلى الله على المحبب